فَالْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرَبَاعٍ فَإِنْ خَفَتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَالِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعْمُلُ وَأَتُ النِّسَاءِ أَصَدُقَاتِهِنَّ لِحْلَهُ فَيُوَطِّبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسَهُ فَقُلُوا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 وَبَتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آَنَسْتُمْ فَإِنْ آَنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَدَفَعُوا إلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُهَا وَلَا تَأْكُلُهَا إِصْرَافًا وَبِدَارٌ أَيْ يَكْبَرُ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفَ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلَ بِالْمَعْرُوسِ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 نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أول القربى واليتامى والمساكين فرزقهم منه وقولوا لهم وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعفا خافوا عليهم خافوا عليهم فاليتقو الله وليقولوا قولا سديدا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 من بعد وصية يُصِينَ بها أُوْذَيْنَ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُلْكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُرُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُصُونَ بِهَا أُوْذَيْنَ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُرْثُ كَلَالَتَنَّ أَوْ إِمْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِ واحد فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو ذين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات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 والتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت حتى يتوهفن الموت أو يجعل الله لهم سبيلا والذان يأتيا لها منكم فأذوهما فإن تبا وأصلح فانتب واصلح فاعرض عنهما ان الله كان توابا رحيما انما التوبه على الله للذين يعملون السوء ابي جهاله ثم يتوبون ثم يتوبون من قريب فاولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما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 يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أنثى نساء كرها ولا تعذلهم ولا تعذلهم لتذهبوا في بعض ما آتينهم إلَّا إلَّا أن يأتين بفاحة وعاشروهن بالمعروف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 وكيف تاخذونه وقد افضى بعضكم الى بعض واخذنا منكم واخذنا منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح اباءكم من النساء إلا, الا ما قد سلف انه كان فاحشة ومقت وساء حرمت عليكم أماتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وقَالاتُكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمَّاتُكم التي أرضعنكم وأخواتكم وأخواتكم من الرضاعة وأمَّات لسائكم وربائكم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 إن الله كان غفورا رحيما والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحيل لكم ما وراء ذلك أن تبتقو بأموالكم أن تبتقو بأموالكم محصنين وغير مسافحين فمستمتعون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 ان الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات والله اعلم بايمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن باذن أهلهن وآتوهن أجورهن وآتوهن أجورهن هُنَّ الْمَعْرُوفُ محصنات, مُحْصَنَاتٌ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِنْ أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَإِنَّ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ al <laughs> يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنا الذين من قبلكم ويتب عليهم والله عليم حكيم والله يريد أي يتب عليهم ويريد الذين يتبعون الشهوات التميل ويريد الذين يتبعون الشهوات أن ميلا عظيمة يريد الله أي يخفف عن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 وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدُوَانُ وَظُلْمَةٌ فَسُوَفَنُصْلِيهِنَّ رَأَى فَسُوَفَنُصْلِيهِنَّ رَأَى وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا إِن تَجْتَنِبُ كَبَائِرَ مَا تُنْهَونَ عَنْهُنَّ نُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيَآتِكُمْ نُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيَآتِكُمْ وَنُدْخِلُكُم مُدْخَلًا كَرِيمًا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 والتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع فعذوهن واهجروهن في المضاجع وضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم مشقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها Amen. <laughs> إي يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا وعبد الله ولا تشرك به شيئا وبالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا وبالقربا واليتامى والمساكين واليتامى والمساكين والجار للقربا والجار الجنب والصاحب بالجنب وبالسبيل والصاحب بالجنب وذي السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا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 وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذره وان تك حسنه يضاعفها وان تك يضاعفها ويؤتي من لدنه اجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد فكيف اذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك وجئنا بك علىها أولئك شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا وسول لو تسوى بهم الأرض لو تسوا بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأتم سكرا حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلون وإِكُونُوا مَرْضَىٰ أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِقُ أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمست من النساء فلم تجدوا فلم تجدوا ما فتجمّم صعيدا طيبا فمسحو بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَنْ تَضِلُّ السَّبِيلِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَيَقُولُ ويقولون سمعنا وعصينا وسمع غير مسمعين وراعنا لي بألسنةهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا وسمع وظرنا لكان خيرا لهم وأقوى لكان خيرا لهم وأقوى ولكن علىهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا يا أيها الذين أوتوا الكتاب بأأمن بما نزلنا مصدقا لما معكم مصدقا لما معكم من قبل أن نطم سوجوها من قبل أن نطم سوجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم أو نلعنهم كما لعننا أصحاب السبب وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أي ومن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثماً عظيماً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 وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا أَم لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ فَإِذَا لا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا أَم يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا أَتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ فَقَد أَتَيْنَا آل إبراهيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَأَتَيْنَا هُم عَظِيمًا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 إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا سوف نصلهم نار كلما نضجت جلودهم بدلناهم بدلناهم جلوداً غيرها ليذوق العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات سندخلهم جنات يجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها أبداً لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا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 إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عن كصدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم بما قدمت أيديهم ثم جاءوا يحلفون كي يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانه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 هم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما.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 ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّنَ وَالصَّدِيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا ذَالكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَأَبِ اللَّهِ عَلِيمًا يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثباتا أو انفروا جميعا وإن منكم لمن لا يبطل أن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي قال قد أنعم الله علي إذ لم أكم معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله لا يقول أنك ألم تكون بينكم وبينهما ودته يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة وَمَن يُقَاتِل فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسُوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا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 ويقولون قاعت فإذا برزوا من عندك كبيت قائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أ يتدبرون القرآن أ يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلاف كثيرا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 كف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكن نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا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 فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِيأَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا أَتُرِيدُونَ أَن تَهْدُوا مَن أَضَلَّ اللَّهُ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا وَادُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أ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 أو جاءواكم حَصِرَتْ صدورهم أي يقاتلوكم أو يقاتلو قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتذلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السَّلَمَ وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا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 وَأُولَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُّبِيناً وما كان لمؤمن أَنْ يقتل مؤمنا الا خطا ومن قتل مؤمنا خطا فتحرير رقبه مؤمنه وديه مسلمه وديه مسلمه الى اهله الا ان يصدقوا فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبه مؤمنه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 من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه ولعنه وأعد له عذابا عظيما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 إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حينا لا يستطيعون حيلةً ولا يهتدون سبيلاً فأولئك أسأل الله أن يعفو عنهم وكان الله عفواً غفوراً ومن يهاجر في سبيل الله يجر في الأرض مراماً كثيراً وسع ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت ثم يدرك الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفور الرحيم وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم إن خفتم أن أنكم الذين كفروا، إن الكافرين كانوا لكم عدو ومبينا، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، والياخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فالكونوا من وراكم. ولتأتِ طائفةٌ أُخرى لم يُصلُّوا فليُصلُّوا معَك وليأخُذُوا حِذرَهم وأسلِحَتَهُم ودَّى الذين كفروا لو تغفُلون عن أسلِحَتِكم وأمتِعَتِكم فيميلُون عليكم ميلةً واحدًا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 إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا منقوطا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون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 واستغفِر الله إن الله كان غفورًا رحيماً ولا تُجادِل عن الذين يختانون أنفُسَهم إن الله لا يُحِبُّ من كان خوَّانًا أثيماً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 ومن يكسب اثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما وما يكسب خطيئة أو اثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل فقد احتمل بهتانا واثما بينا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 وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمانينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا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 والذين امنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا وعد الله حق وعد الله حق ومن اصدق من الله قيل لا ليس بامانيكم ولا اماني أهل الكتاب مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا وَمَن يَعْمَلْ مِن الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ومن أحسن دينا من أَسْلَمَ أسلم وجهه لله وهو محسن والتابع من لتي إبراهيم حنيف هو التخذ الله إبراهيم خليلا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 وإن مرأت خافت من بع لها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أي يصلح فلا جناح عليهما أي يصلح بينهما صلح وصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسن وتتقف إن الله كان بما تعملون خبيرا ولا تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذرواها كالمعلقه وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقا يغني الله كل من ساعته وكان الله واسعا حكيما ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن تتقوا الله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 وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم فَلَا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره انكم الى مثلهم ان الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا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 ذِلا ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالا يراؤون الناس يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا مذبذبا بين ذلك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 اتُريدون ان تجعلون الله عليكم سلطانا مبينا ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِيهِمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا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 ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم دخروا الباب سُجدة وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا لِذا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بأيات الله وقتلهم الأن بأب غير حق